إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعود بالله نشكر يوم تسير أعمالنا ما يهد الله فهو المهد وما يرضي بالانتاج له هو اليا مرشدا شدوا الله إلى أشهد أشهد إن الله واحد ولا شريك له ورسوله محمد رسول الله ما سلكه وبعث في جنات النعيم ومن عاد عنه من النوى صارون يبيشون الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمينك عمد المجيد أما بعد بعد النظقة العدد كتاب الله وغيره الذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدداتك وكل محدداتك وكل محدداتك وكل ضلالة وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما زلسي بيستملأ إجازة إبلغ المرأة من أدلة الأحكام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أشقلاني عن نبيه رئيس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتروا ذكر هذه من الموت لو تمري وند صار صحود نحبان حديتك شغل بالي بصحي له انا طبعا اقول لكم انا سر رواياتيا هادم بذال هادم بدال هاتيا هازم بزاي بهر شيء روايات هاتيه والدها هر شيء شغله معنى منطقي يجي ترس هازيم هازيم هادم بدال هازيم بزاي اكثروا اكثروا أكثر ذكر هذه من اللذات الموت يعني الزور أو أوضع له هازم يعني الذي يهزم الذي يهدم الذي يهزم همه معاني متقاربة لك يعني او كوا و لستكان ذا روخيني لستكان هالي او ايش وعن الاسية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابده متمنين فليقل اللهم عيني ما كانت العياة خيرا لي فتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفقون عليه الناس يقولون معلم رزائق قال السيدتي شاهدتون لا فهميه بإرطان بالي قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين اللي يتمنى أجدوني تبتأ مبني تبتأ مبني كذلك أعرزي أو إنك أدواء مردن بك لو, لو لضر النزل به أو الضرك لو أنه ابتلايك كابلايك لبيني توشي أو يبوى مهر بشتايا ساري وارقرى توشي أرتشبه وإذن يزل والله إمردن بيقوشت أو دقينا نازل له ابتلايك ابتلايك يعني قل هو من عند الله لا ترفقوا أي أرورتك أو يك يا قل هو من عند ينفسكم يعني إبليس خايب البرجلا ين بهوي جناه توانا كاني أو عيطوش بوا فإن كان لابد متمنيا أجر هر هر زور تيني لبوهات بعد أرزوكا فليقل البابلة اللهم أحيني ما كانت في الحياة بخير لي خدا ابن مجيءنا أجر دزاني تخايب البرجلا دزاني ولايمثل الله لا, لا. بدل بترامي من ديارنا كسر كذا نقل بترامي ولايمثل الله خايب البرجلا ويمطلقيها ما كانت الحياة خيرا لي، اجل أشجع لهم من خير تدا بمهلة، بمجينا، وترى ما كانت اجل مرضن لبوم من خير لي تأكيد بيربوم من متفاقل عليه. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعاً بريدة رضي الله عنه سبي لبيعمر جلب فمدي، طبعاً بريدة سبعة وستة وخمسة عدي سبعة وعمر ريوح يا كريمة، قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصلاحة وإن الحبان صحيح الجانع برأي درد فرمي رضا يا قبالي سألوي كيف المؤمن مسلمان بس دم يموت بعرق الجبين سيء ما يكاد من شدة النزأ الذي يعرق دونه جبينه ويشدد عليه زوج داريو انسان او انظر تاشكا ميلي دي تا او انظر عرقه لك او انظر كان حيصلاً لو كان يقربه او أنه في طلب الحلال والتشديد عن نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله يكشجيه أو يدو عندي لك على خير في سبيل الله أولاً أنسياً بذلك بزوري بويدا من عرق الجبين سالماً أبي سعيد الخدري و أبي فرير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم أربعة أبو سعيد الخدري رضي الله سيد بك كان ذاهر صوته حفظه حديث في روايات كده لقى بفرير رضي الله سيد فورجاً فرميتي لقنوا موتاكم تلقين يقال ما قبل الموت يعني يزال فيه الحياة هل جيت جاني تله مابه اجي لك نسيت تدمر مابه او تلقينا بلا فبيقبل في ظن الله عليكم فانه الان يسال دعائكم الكنيسه وبرسال بيكم دعائي دبي تلقيني هذا لا اله الا الله. كلمه لا إله إلا الله. ليش من كان آخر لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة. ومن صام يوما ختم له في سبيل الله ختم له بها دخل الجنة. هذا لا إله إلا الله آخر شيء له أو دخل الجنة سبهاشته. هذه خير الشكر. لسر خير كيو آخر كويمو دخل الجنة هل يكش او ختم له دخل وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث روايات قال اقرا على موتاكم ياسين حديث كان ابو داوود والنسائي عن أمي سلمة رضي الله تعالى عنه عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وقد شق بصره فأغمضت ثم قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين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 هذا البرند يشكعب لك قرض الى سله دعاي له نيجي لسله لو تك قرض الى سله الا الدين قازي قالو اي پیغمبر يجي نودك وناقو تكافل ما يقول تم لاخا بس قرض الى بنيجي تكا يجي يعني خلاص من اهل الجنه هذا البرند يشلاتق على قبر ابو عبد الله الريوبي اجي في قبر بك خلاص مو ناطب نيجي دايمه يشل يقول اعوذ بالله برز للدنيا هي سكنت هي دلية تتعاملي لكن بك تعامل, تعامل مسلمان. بلام كمل ك أبو او أوان دانزاني أو منافق يقين بو. بلام نا يقين أم شملنا في صلى الله عليه وسلم كهات السر وقد شق بصره فأغمبه لقي شق بصره سار كام وهو فأغمبه في ثم قال إن الروح إذا قبض قبض أن الروح درس أتبعه البصر ولكن أهل هذا أهل. هو ان يكون هناك من الروحة هناك من يكون هناك فضج يكون على من يكون من يكون هذا من يكون هناك من لا تدعو على يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ما هناك من يكون الملائكة من يكون هناك من يكون هناك من ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلم خوش بيك وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واغلفه في عقبه هذا الحديث يدل على جواز النظر إلى وجه الميت بلغيرس ويجاة وانك مشاهد المستعبين من ذلك واستحباب تغميض عيني الميت بعد وفاته داخلي. وان الوفاة تكون في مفارقة الروح البدن وانهي عن الضجيج والصراخ هواه وانه اه واه الى امرك فلاه او اقرمها متاعك قربه ويلات يكرينا ورفع الصوت عند مصيفة الموت يعني انا جهر ان برس للموت وفاتك دي. واستحباب الدعاء للميت في الرعمة ورفع الدرجات والشيخ مساء أوه ذا في الموضة ما اسكت عن عاش ربي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجى ببردن حيرة متفق عليه ده عشانه في النبي صلى الله عليه وسلم كبيه غمبه مكاتب وفاته سجية ببردن حيرة زينير كأنه سام ده هو عن يدل الحديث على مشروعية تسجية الميت يقرأ وصحبنا بره حيرة حيرة ييك طقه ما لك الله فيك. من درجه وهل يستفاد من الحديث ان يسجل ميت بما يحب أن يستعمله في حياته نعم الى صحه العله نلزم عليه شرط ذلك مثلا ثم تري أنت وعنها, وعنها. أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي فعن بعد موته رواه البخاري. عندها عاشت جهاز وكبع أبو كيصريق رضا يقول سألبي هاسته في أغنبلي ماهت كيف لفاش هاسته لي فاروي طفت حيا وميتا يا رسول الله عن أبي هريض رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أبو ريض جهاز وكبع أبي صلى الله عليه قال نفس المؤمن نفسي إرم نفسي مسلم روادار معلقة بس لا توبتي بدينه بكر زكاني حتى يقضى عنه. يبصي بعضكم يقول كذا كذا كذا. بيأمر دفعي صلى الله عليه وسلم من إدان دينا الحديث الصحيح لشيخ الجامعة الصغيرة. من إدان دينا يريد أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة. ومن إدان دينا لا يريد أن يؤديه لقي الله سارقة.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 وكما هو رواية الزيكرة بي روزقي عمد لحسناتي ودخلت لحسناتي أجل عسنات الشيبيهان أجل ناس سيئاتي أول مفاركة قرزكي لحسنات لسر ملي أولي داع ذنزير حتى يقضى عنه بلا عمد ما او دبانش بيه وان روت المذي وحسنه صحي الجامع وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسد وكبئنوه اي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 لكن بعدا انسان كان هو قصه عش تروانه لا يك عش تر المكان قد لا مصطفى اللي يخرج بالبيت هو كيبه كلقناي استصلت سياره اللي في يم سي ايران لا دو دري فلان او, أو كاكو او سياره كاكو لا الرمادي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 توبيني توبيني ونيا ثوبين لك هو في بس نقول بس رضي الله تعالى عنها قالت ان لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم لا الحديث لا عجلة جوز ذرة للسدي فمن كاتب ويسمان بياخمبري خواب شوي قط قام قط يعني والله نازعني ها بياخمبري روت كينا وخلتي يا روتينا كينا حديثك دور دجاجها وعند ميعطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغتسل ابنته شلون على أخره؟ ما على يعني شو؟ عليه هو. إتو. آه. يخسروا صلى الله عليه وسلم عليه الثياب. ده ما لكش؟ زي كود. ثياب دي تدريجي بقول لك أيش يعني ودك كم؟ راح حتى ما نداءك من لوحة. زين؟ نداءك ما زالين بقولين ما تخوين اللي كتبينه تجيب خبره نعم أو ذا أو ذا نديع كهذا نديع كوبا أما ناسان نعم إلهام حتى درست جبريل عليه مريم له بان جي كدهي كأوهابك، كوا مسألة شيء وياه، ااا شيء شيء بسيط نيا، شيء شيء جازريه، شيء تبيانه ضدكروا لخاش الدنيا، نبي موافقه السنه نبيته. اه هم لا يبغى العالم أن يوقفها. ونا أمي عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغتسل ابنته، ومعطية لنا زائفة لسليمة فمثلاً نغسل يعني نغسل، نغسله، مغت لا نغسله. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم نغسل ابنته، يخلص ايماش ما نشوف. فقال اغسلنا على آخر أو خمسة أو أكثر من ذلك يعني سير بين إن رأيتن ذلك بما ان وسدين او, أو واجعلن في الاخره كافورا بما او شيئا من كافور كبني خاشق فلما فرغنا اذنناه كاتبون اذا الملطمنده فالقى الينا حقوه آه، حق آه حكمه إيرقانه، إذا ما هو تفيدن أو ما تشدن أدت تفيدن دخين أو في فقال أشعرنها إياه. عليه دو. أنا مدلع على أن يجرد وأنه اوك كوي. وفي الروايه ابدانا بما يامنها ومواضع الوضوء منها ده دراسه قبل شو كان تيلا وفي, وفي لفظ للبخاري ف شعرها ثلاثه قرون فلقيناها خلفها لا نفذي مقالي عاتين لهم هكذا سيكا في الساكين ودوها ايش لبشتوا دعماً منها أرضاً معبديرا سبحانك الله ودعني اخنا لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين